اخونا سامي حياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم رفعوها أيضا في مكان آخر في الدرس الدروس المسجله ويتم الدخول إليها بالدخول لصفحه فضيله الشيخ محمد والوقوف اعلى الصفحة على اللقاءات المباشرة ستظهر دروس مسجله نضغط عليها ونبحث عن رابط دورة حياه المسلم للشيخ محمد اسماعيل ونضغط عليها ويتم تحديثها دائما باذن الله تعالى هذا الرابط او رابط الدخول لها المذكور على الصفحه اخواننا هيبقوا شايفينها ان شاء الله المشاهدين والمستمعين والمستمعات الرابط قدامهم يشوفوه ان شاء الله ربنا يجازيك خير اخ سامي ويرحمك الحاج يا رب ويحشرنا معه في الصالحين اللهم امين نسال الله ان يغفره ان يغفر له ويرحمه رحمة واسعه وان يتقبل منك هذا العمل خالصا لوجهه يا رب العالمين اخونا سام برضو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول اود أن احيط اخواني علما بانه تم رفع آخر درس لقيناه يعني الاسبوع الماضي في المنتدى على رابط المنتدى لتصبح الدروس كاملة باذن الله تعالى حتى آخر وضع وهذا هو رابطها للوصول اليها باذن الله تعالى اخونا جزاك الله خيرا اخونا ابو عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول كيف احوالك والله بخير والحمد الله رب العالمين أريد أن أعرف إذا اراد شخص أن يسد نذر او يسد نذرا كان عليه كذبح خروف مثلا فهل يجوز له أن يأخذ من هذا النذر ام لا واذا كانت الاجابه بنعم فما هي الكمية وعندما يتم توزيعها فهل الأفضل مطهيه ام غير مطهيه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد ايها الاحباب اخونا ابو عمر في السؤال بتاعه نقول اني النذر ما ينفعش ان احنا ناخد منه حاجه لانك بتقول انا نظرت أن أذبح لله خروفا ولم تستفد منه شيئا لأنك لو انت عايز تاكل منه تاخد منه تطعم الأهل منه كنت مثلا تقول نظرت أن أذبح لله خروفا اوزعه على الفقراء الا ربعه الا ثلثه نظرت لله خروفا الا ثلثه نظرت لله خروفا الا ربعه وهكذا او نظرت نصف خروف يبقى انت استثنيت فما يستثنى هذا هيبقى بنيتك للاهل او انت عايز توزع منه على اهلك على أختك على اخوك تدي والدتك تدي والدك تاخد انت تكه عيالك يبقى وتهدي منه لاصدقائك ما لا باس من الربع بتاعك أو الثلث بتاعك اللي انت استثنيته اما وانك لم تستثني فلا يجوز لك فلا يجوز لك أن تبقي منه شيء انما يخرج كله لله عز وجل تمام يبقى يقول اخونا ابو عمر واذا كانت الاجابه بنعم طبعا هي بلا إنما لو استثنيت هنقول لك بنعم للكميه اللي انت استثنيتها يبقى لو استثنيت ربع الخروف هتخلي الجزار يطلع لك ربعه لان ما يعرف يساوي الربع ويقدره الا الجزار الا اذا كنت انت بتعرف تذبح كويس وبتعرف في الامور ديه وتقدر يعني تقدر الربع وتقدر الثلث وتقدر النصف يبقى انت ممكن تفعل هذا وطبعا لو انت استثنيت في النظر بتاعك واخرجت مسل اسمه سميته عايز تطلع منه لا اطلعهم غير مصري الا اذا كنت انت نظرت انك تطهيه يعني قلت يعني نظرت ان اذبحها لي خروفا الا ربعه ونظرت ان اخرج ما ما استثنيته او اخرج ما من ما استثنيته مثلا مطيا يبقى انت في الاستثناء بتاعك نظرت انك انت تطهي او تطهي الماكول ده او الشيء اللي انت استثنيته ده انما انت لما تيجي تخرج من اللي انت استثنيته لو استثنيت صوص الخروف مثلا تيجي تخرج منه هتخرجه غير غير مطهي يبقى هيطلع لحمه نيئه لحمه نيئه والله اعلم اخونا سامي هل صوم الايام اعتقد السؤال ده كان من ال اللقاء الماضي او حاجه زي كده اخونا سامي بيقول هل صوم الايام التي يصومها النبي صلى الله عليه وسلم في كل شهر وهي تقريبا تقترب من 15 يوم هل هي تقابل الصوم يوم ويوم اي على صيام سيدنا داوود لأنه أيضا يصوم لو صمنا يوم ويوم يعملوا 15 يوم تقريبا جزاك الله خيرا وجزاك الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وتبعه ده وبعد يعني هو ما عندناش نص يقول كده انما قد يكون الامر كذلك لا باس ان انت بتصوم مثلا لو قلنا في الـ الـ الشهر اربع اسابيع في كل اسبوع يومين يبقى 2 في 4 في وعندنا ثلاث ايام الايام القمريه يبقوا 8 و3 هيبقوا 11 يبقى قربوا يعني ما عندناش نص يقول ان هم يساوي الايام بتاعه صيام ايه انا احب الصيام الى الله عز وجل صيام داوود اما ما نصومه من الاثنين والخميس و13 و14 و15 فهو صيام نبي صلى الله عليه صيام نبينا صلى الله عليه, عليه واله وسلم الصيام يعني يتقبل من اهل هذه الطاعه طاعه الصيام اختنا ساره وعليكم السلام ورحمه الله واعتقد أيضا ان هذا السؤال من الاسئله بتاعه الاسبوع الماضي عشان كده بقول اخواننا الحقوا اللي عنده سؤال يسالوا علشان ا آه... عشان نلحق نجاوب عليه اختنا ساره وعليكم سلامه الله بتقول لي صديقه تقول انها لابسها الجن بحيث لما تصلي بتجيها كوابيس بشعة بالليل و وممكن الجن اللي ده بيعضها من رقبتها ولما بتترك الصلاه الكوابيس بتروح مع ان هي بتحب الصلاة بس هي بدها فتوى ماذا تفعل يعني هل الفتوى دي مثلا نفتيها نقول لها يا اختي عشان ما تجيلكيش الكوابيس دي ويعني نقول الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا بعد نقول يعني الاختنا دي الاول ربنا يشفي عنها رب ويعفيها من هذا اللبس ويصرف عنها السوق يا رب العالمين اللهم نسألك وانت خير مسؤول واكرم مأمول ان تشفيها نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها اللهم امين يا رب العالمين ويعفيها يا رب العالمين قولوا امين أختنا يعني ما نقدرش نقول لك ان انت بتدخلي الصلاه عشان الكوابيس تروح او عشان هذا الجن اللي لبسك ان يتركك وانه ما عضكيش من من رقبتك واني ما اذكيش انما نقدر نقول لك اصبري اصبري يا اختي ان شاء الله ولك الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمراه التي كانت تصرع فقال لها يعني ان شئت دعوت لك ان يعافيك الله عز وجل وان شئت صبرتي ولك الجنه ف يعني اصبري ولك الجنه ان شاء الله وادعوا الله عز وجل ان يصرفه عنك وان يمنع اذاه عنك وان يعني يعافيك من هذه الكوابيس الجئ الى الله عز وجل بصدق بصدق نيه لعل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك اللهم امين يا رب العالمين اا اختنا مسلمة تقول أحب الذهاب ايضا هذا السؤال من المرة اللي فاتت أحب الذهاب للمسجد لصلاه الجماعه الجهرية والمكث فيه لبعض الوقت واحس أن ايماني يتاثر وينقص بشكل ملحوظ إذا لم أذهب فهل بذهابي للمسجد يوميا أكون معارضه لامر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المراه يعني صلاتها في بيتها أفضل نقول الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه ده احنا ما, ما عندناش دليل يقول ان ذهابك يتعارض مع طالما انت تخرجين بالضوابط الشرعيه خروج المراه للصلاه بالضوابط الشرعيه لا يتعارض مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان صلاه المراه في بيتها افضل لان انت بتخرجي يعني غير آآ آآ متزينه ما فيش زينه ولا متعطره وبتخرجي وما فيش فتنه للرجال في خروجك يبقى ان شاء الله ما فيش تعارض اطلاقا ونس الله عز وجل ان يؤجرك ويزيد ايماننا وايمانك ان شاء الله اذن اخونا ابو عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك حبيبي وبارك فيك سؤال عن تفسير حلم لاخي والله يعني عن تفسير الاحلام بالنسبه لي مش مش أو يعني انما نشوف علم الاخ انه قبل المنام دعا ربنا أن هو يحلم بوالده المتوفي وان يشوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم حالما بابه وان ابي قال له عندما نام في نفس اليوم حلم بابه وان ابي قال له أن يشم رائحته فقال له أنه لا يستطيع ان يشمها ولكنه شمها بكميه بسيطه فقال له والده انها رائحه الرسول صلى الله عليه واله وسلم فما تفسير هذا الحلم والله على الناس الله عز وجل من فضله ادعو الله دائما أن يجمعك ووالديك ومن يحب ومن تحب أن يجمعك برسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رف رفيقه يعني هذا من المبشرات هذا يقول اهل العلم ان هو حلم او هو رؤية من المبشرات ما نقولش حلم بقى لان الحلم من الشيطان والرؤيا من الله عز وجل انما هو رؤيه من, من, رؤية من, من الله عز وجل هي رؤيا من المبشرات ان شاء الله رؤيا من المبشرات يعني ابشر ان شاء الله اخونا سامي وعليكم السلام ورحمه الله يقول لي ابنه عم وهي كبيره في السن حيث أن لها احفاد قد يقترب من عمري وهي تصفحني وانا في بعض الأوقات اعترض مما يسبب حرج ويدخلني في حوار محرج فما الاولى حيث انها في كل مرة تقابلني يحدث نفس الموقف وكانه اول مره يحدث خل على كده بقى اخونا يعني يعني معذره في اللفظه نحس جسمك بقى على كده طالما هم مش بي مش بيترجعوا يبقى خلاص وطى نفسك على انك انت كل مرة تقابل فيها بنت عمك الكبيره دي ه هتسمعك الاسطوانه دي بقى انت اوطن نفسك على انك تسمع الاسطوانه دي على طول واحتسب هذا الحرج عند الله عز وجل وانت ماجور عليه لغايه ما يجي وقت من الاوقات ما يمدولكش ايديهم ولا يصفحوك ولا اي حاجه منك كلنا قابلنا المواقف ديه وكلنا مواقفنا هذا الموقف المحرج ولكن نقل عنا بعد ذلك ان احنا ما نسلمش على حريم حتى وان كان كبار في كبار في السن اخونا عبد الله يقول اردت ازوج من زميلة لي في العمل ولكنها اكبر مني بسنتين ولكن اهلي يعارضون ولا ادري ما افعل هل اطلب طلبت شيء حرام ولا يجب موافقه الاهل على الزواج نعم هو طبعا الافضل ان الاهل يباركون هذا الزواج وانا ما انصحكش انك تاخد حد وامك وابوك مش موافقين عليه بالذات يعني الام والاب لازم يكونوا موافقين عشان ربنا عز وجل يعني يبارك لك هذا الزواج إنما أقول يعني ان وهذا الكلام وجهه للأم والاب واوجهه لال إن سنتين ما يفرقوش في حاجه مش لازم ان الاخ اللي هيتجوز الاخت تكون اقل منه بخمس سنين او ب10 سنين ايه يعني لو كانت الأخت اكبر منه بسنتين ما تفرقش في حاجه النبي تزوج عليه الصلاه والسلام أم المؤمنين خديجه وكانت تكبره ب 25 و... عام 25 سنه ومع ذلك كانت نعمه الزوجه للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مجلسا الا وتاتي سيرتها بالخير وكان يثني عليها خيرا حتى ان هذا أصار غيره ستنا عائشه رضي الله تعالى عنها فيعني انا لا ارى باس هذا الكلام يعني يا ريت الاهل يكونوا سامعينه لا ارى باسا إن هو يتزوج بالزميله اللي هي تكبره بسنتين الامر يعني بسيط وسهل ان شاء الله ما شيء اخونا سامي يقول او ناخذ بترتيب كده اختنا ام الله وعليكم السلام ورحمه وعلى الله وبركاته تقول أختنا امه الله هل يجوز الكلام مباشره بعد الصلاه ونحن نقول اذكار ما بعد الصلاة لضروره لا باس لا باس إن انت تتكلمين بعد الايه بعد الصلاه خاصه كان الأمر يضطرك الى ذلك يعني لا باس لا بأس. وإن كان طبعا افضل ان احنا نختم الصلاه وبعد ما نختم نتكلم انما لو في ضرورة لا باس حتى في اذكار الصباح اذكار ختم الصلاه في صلاه الفجر وفي صلاه المغرب يعني الاولى ان احنا نقول عشر مرات لا إله الا الله وحده شريكة لا شريك له له الملك وله الحمد بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير عشر مرات قبل أن نتكلم إنما لو عرضت لنا ضرورة للكلام لا باس يبقى بأ الامر في ساعه ان شاء الله اخونا سامي جزاك الله خيرا وجزاك حبيبي ربنا يحميك الحاجه يقول ارسلت لك رساله في الاسبوع الماضي على الإيميل ولم ترد عليا فارجو قراءتها وانا في انتظار الرد معلش يا اخونا سامي ابعتها تاني لاني انا والله امبارح بالليل عملت علامات كده على المربعات بتاعه الايميل كله ومسحته فالايميل نظيف حتى بيقولوا لي مذهل انت عندك مش عارف ايه كده يعني مسحت كل اللي موجود فمعذره يعني ابعت لي السؤال تاني وانا ان شاء الله عايز اجاوبك عليه اخونا سامي برضه وعليكم سلامه الله بعض المعارف ليهم وبين قريبة لهم بعض الخلافات موجود في العائلات كلها ويعتقدون انها على غير الصواب فقاطعوها او أصبح التواصل بينهم والاتصال محدود بشكل مؤسف فحاول شخص ما الاصلاح بينهم فكانت حجتهم في قطعها انها على خطأ وانهم بذلك يقومونها ولو لم يفلحوا سيصالحونها في بعد عدة أشهر فهل يجوز تقويم شخص بقطع صله الرحم معه تحت مسمى أنه على خطأ وخاصة انها ابنتهم وليس لها سواهم بعض بعد الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واتبعوا دبه بعد يعني نشوفوا اي حاجه للتخويم يا جماعه الخير بدل قطع صله الرحم لان قطع صله الرحم دي عظيمه عند الله عز وجل وصدقوني قطع صله الرحم لا تاتي بخير ولا يرجى من خلفها خير كنت انتم ترجون لها صلاحا فليس قطيعه الرحم هي التي ستاتي بالخير لا انتم تصلون رحمها وتنصحوها تنصحوها وان انصلحت فبها ونعم والا لم تنصلح فلا أقول قاطعوها ولكن أقول يعني اقتصروا عنها وتكلموها في المناسبات بس كل عندها مناسبه تبرك لها في مناسبه عيد تقول لها كل سنه وانتم طب انتوا يا جماعه مابجلنيش ليه ما طب انا عايز اجيكم يبقى في الوقت ده تقدروا تصلحوا وتقولوا لها لما تبقي تسمعي الكلام وينصلح حالك مع الله عز وجل ثم معنا يبقى احنا في الوقت دوت هن ايه هنسمح ليكي او نسمح ان احنا نزورك او كده انما مش قطع يعني قطع ولا تكلموها ولا وان زي ما بيقول اخونا كده الامور يعني تبقى مؤسفه وبشكل مؤسف و لا يعني هذا الله عز وجل يقول فهل عسيتم ان وليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم فهذا من الافساد في الارض وليس من الاصلاح ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يعني يقول ان الرحم تتعلق بعرش الله عز وجل وتقول هذا مقام العاذ بك من القطيع فيقول الله عز وجل لها يا رحم اما ترضين ان من وصلك وصلته ان من قطعك قطعته واللي عايز صله عايز البركه البركه في الرزق والزياده في العمر فعليه بصله الرحم صله الرحم تزيد في في الرزق وتبارك في العمر من اراد أن ينسى له في رزقه وان يزاد له في أجله فليسر رحمه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم طيب حد عنده سؤال تاني لان الساعه داخله على 12 وعايزين ننتهي لان زمانكم زهقتوا مني دلوقتي ان يعني اكاد اكاد اكون الشيخ الوحيد اللي بياخد مساحات كبيره دي فتلاقيكم بقى خلاص بقى فكينا بقى عم الشيخ محمد بقى كفايه طيب يا الخير نكتفي بهذا القدر على امل لقاء ان شاء الله عز وجل اترككم في رعايه الله تعالى وامنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك